просто какой-то يعني كلامه من غلط لا غلط عام بس يعني مثلا حصل ارتفاع صح ولا غلط مقوله صح ولا غلط لو نقول مثلا الكلام صح والجويه مين هو اللي قال صح في لفظ ده صح ولا لا اكيد دول اللي بنبحث روايه يعني هو التروع يعني من كذا لفظ الرويه صحافه عماله تكتب الرويه اللي مكتوبه دي من الصحافه واضح صحافه رواده احسن فين الرايس ده ما جاليش ليه عايز افطر الكمبيوتر قدام اقعد اقعد الكمبيوتر وانا مش عارف ايه انا مش عارف افطر ايه عمدال. الناس بتسال سؤال عايز اخد جوائز اقعد اعملهم بحث ورقه مكتوبه تعمل لي كرت وليست احباب صوت الكارب وللفقار بليست اصدقائي في الليلة وفي اليوم من صحاحة ومن حسانة ايه بان للمطلطة للإنشاء هاي وبعدين الشغلة باني صحاحة ويعني وعنين جيدين كل الفخار طالين بلا استثناء ما معنا من الشعب والدين والألف فإن الأمر أهمي هو الثالث أما صلت <تشفت> القصوف فإن سوى الضوار أو سادق يعني وعن ممني عن صلات فتباك السلاسات والسلاسات والسلاسات حدوء طلب التشبه وعبدت الشمس الثالث تحذير من السجود alfarren arrakasta eta ezagutzaari buruzko irakaskuntza eta gizarteko lanak eta gizarteko lanak eta gizarteko lanak eta gizarteko lanak